وَماَا لناَا ل نُؤمِنُ بِالمهِ وَمَا جَأَنا مِن خَبْتِ وَنَقُمَاءُأَ يُدَنْفِلَناَا رَبُّناَا وَنَقُمَاءُأَ يُدنخنابُونَا مَا عَنقَْْ يوَالِثِي فَأَتَابَهُ مُوهُ بِماَا قَاُ